اشتاخذ بعد يترام ما لي أهل وصحاب كل الخذتها عزاز سينب بدون أحباب يا دنيا مني دراحه وغني كافي بعد كل شي انتهى ما ترجعي سنين العمر مثل الغصون قلب انكسر يا موت خذنيش تنتظر ما عندي ولا ضاد كلهم ما سووا كفالي اترى بحالي انا بضربتي أنا الماسكت نوحي وين اللي يحسب جروحي كل شي روحي مذبوح اخوتي يا ابويا وينك اريدك تحضن بيدك روحي تريدك علي يا ابويا ضحك علي ما تدري بياه جتني المنيه عالي لا ما يعود الراح شي لما دمع القاح وليفقد الخوف وصابي عافوني دار الحبايب يدخلي يا دنيتي خلاف الأهل ظلم وعشي اتهب صبح وعلي صارت طيحتك مثل الاطيح على الجرح يا دنيا شفت طلبيني كلش ما رحمتيني وحدي وحرم شفتيني شفتيني الهم فضاء غير الفرقشة توقع جرحي خاطب المدى ما لكن بعد نرجع شي رد المضاء أحبابي أحبابي ودوني يمهم مش تاقش يمهم منه بعدهم إلي أحبابي آه طاح وسوية الغاضرية وانا الأذية إليها